بفتح, بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه العشرون فعالة فعالي لقض فعالة بفتح أوله وثانيه ورابعه فقط فتح وكسر كفعالة فعالي وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء يعني لعندي اشتاء وكيكوان عندك الكلمات عنها بهادو كان جمعك ليه واهندك يشان فعالا هندك وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء وينفرد كل منهما في أشياء <تصفيق> لوانيك شريكا بيكوا فتشتركان في فعلاء اسما كصحراء أو صفة لا مذكر لها كعذراء فعلاء أقرأ اسم بيت وكو صحراء أدواني بغي صحارا صحاري صحاره صحاري أو اسمه او صفه وكو عذراء فعلاء لا فعلاء. صفتك المذكرين بيصفل عذراء مذكريني وفي ذن ألف المقصورة للتعنيث كحبة وهلها أقل كتابه اخيره كي اليه بو الف في المنصوره بو كلميك كوا هو أوزاني همان أوزاني أو, أو كلمية البباء كذفرة يعني ذفرا بكسر الأول اسم للعظم الشاخص خلف أذن الناقة أو إسقان الرقيب وشتير أو بيوترير ذفرة ليرا التقيدي كذوب أو إسقان الرقيب دركوا كي لا فش تقولي مسترع أو كي أوترير ذي فرَع. ولنبو إنسان شهر أو تريت. بو إنسان شهر أو إسقان الرقية هذا ذي بكسر الأول اسم للعظم مش شخص البارز خلف أذن الناقة. و ألفه بدرهم. ألف ذي فرَع. ألف يا كبو وهي نستر وكوشون وزن درهام وهو الحاق كلاواء وعلقاء علقاش اللي فقبو الحاقة لفتح الأول اسمه لنبت النبت نابي علقا فتقول في جمعها جمعي أم كلماتانا جي صحراء بيت جي أذراء بيت جي أوليك باسي كد علي صحارين هو الصحاري صحاري بلعم دولويا سبيلت الشيء بيت تنين صحار وصحارا فعالا فعالي وفعالة وعذار عذارية عذاري بتعذار وعذار وحبال حبالة وذفار ذفارة فعالي فعالة وعلاق <تصفيق> علاقة. كابو جفعلي جفعلا هدو كان شريك اللي جسم به اسم به. جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه جسيفه عمو كلمة نشيك جسيفه جسيفه جسيفه ألف جاء للفكر وتعنيف بيت يابو الحق بيت أما هذا الشام بيكوة منذ كلمك أباً فعالات فعالي بلو الفعالي ما نهيبة انها وفعالاش ما نهيبة انها وتنفرد الفعالي بكسر اللام في أشياء هده قوزان هيا خاص فعالين بكسر اللام في أشياء فعلات فعلات بفتح ك بفتح فسكون كمومات مومات اسم الفلات الواسعة التي لا نبات بها ناوبو دشتكي تشوال كهيت روحي كتيا صوزنا بي دشتكي وشكا مومات ساعه موامن موامي فعالي وتنفرد الفعالي في بكسر الله في اشياء منها فعلات فتح الفسكون كمومات وفعلات بكسر وفعلات بالكسر كسعلات سعلات اسم لأب... لاخبث الغيلان الكرابترين ميضا زمام ميضا زمام ديغا جن تو جو ر جنانن كه خو ين پيشا نه ده نو دوایی غلطه بني ادم كه دوایی نش مينه كل غلطي ميدازنه رګوبانه زوجه دته پيش چاوه ابيلي در شيوا زيفلان كه دوایی سره کې ديارنيه او پي دي سعلات ها ها پي ده ني سعلان سعلات ما كسر ها غيلان استغفر الماء لا يعني شعالات بالمنستر شعالات نالين بون منا فعالي يعني خاصي فعالية كلامه وفعالية زي ك نادي فعالية شددنا فعالية بكسرتين بينهما سكون يعني فعالية مخفف لياء يا أكيد مشددنيا فعالية ك كهبرية هبرية خويك كافر كافي مثاله هبرية هبريا او ساني كان مسير بشيو با قشره يا بطوكو ومنما ورده ارده وهو الشعر الدقيق <تصفيق> توزي <تصفيق> مو ولكن يجب بوصول يكون هناك افضل الدقيق بطريقه منزل بطريقه او ما منزل من زغب القطن والريش بطريقه منزل بطريقه منزل بطريقه منزل بطريقه وردكاني بطريقه منزل بطريقه منزل بطريقه منزل بطريقه فيه تيه بيه أو ما يتطاير أو, للوكولة أو كان للوكولا برولا أنا السوكان كباقي بذخم ذخم ذخم طبعا توكه كتعز دربي ذخم ولد توكا تعز دربي اول ما ينبط الذي لا يجد ريعته يعني دليش مياه و تنسي شيء قايمش مياه وهلو ها كلمي فاعلوا فاعلوا بفتح فسكون فضم كعرقوا اسم من الخشبة المعترضة في فم الدانوي أقد دور كثير مني كاتي خيت بيت دارقة خانا باندولك الكوحة بليك بيوا باسم بخوان روا او دارة بيوا تشي فاعلوا وبيش يتري عراق يعني كلمي عراق اللوو هاتوا يعني اويك بردم شد بقليه او عراق بردمي فارسي قد بيض عليك اقلا اسبابي ناولاني عراق بويك بردمي واتي فارسي هدوا علاقة. كابو عقوى او داريا عقوى سيك عقوى عراق اسمن للكشافه المتاله بفمد دلوي اموز نانا تشي فعلت تشي فعلت به تشي ب به تشي فعلت به تشي جمع مكتين بفعالي جمع. وما حذف أول زائد له. الكلمات كشكا دو هي كم زائد حذف كد بفعلي حذف. وما حذف أول زائد له كحبنطة اسم اللي البطن البطنية كسكا ورقي زلويت زجي زلويت كذل حبنطة. ولكن هذا هو هو زائدة هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو سحابا طعبوي يبتشتسل نفسي السفر السفرجل زيد فيه النونو والالف للالحاق اقلن لك حادفك المونون سحابا طالن لك حادفك حباطي حباطي حباطن. حباطي حباطي حباطي حباط حباطي حباطي حباطي سوا حباطي حباطي حباطي وقال انسوه غير شده قال انسوه يلبسوا على الراس لسان قل انسوه تشتي زياده النوم اكيد قالوا اوكي قال انسوه فيها النوم الواو ويبيخنصر وزني قمح الدوا كلمه كيانه فدقه محدوه شتا سته دقه محدوه قلن سوشن ديسكيو لا سروز دقه محدوه كاتيكا اغير قلن سوا جمعي كي يعني قلاسين قلاسي فعالي شوم جمعي كي النون كي حذف بويا هر هال... هر كلمه دو زائد ديابو يا كم زائد الحذف كده تواني لسر وزني فعالي جديد وبلهنيا كلميك في بضمن ففتحن فسكون فكسن بلهنيا اسم لساعة العيشة كسف جاني خوش ليه بلهنيا بلهنيا استهموا بكلمتنا وحبارة بضم الأولي وحبارة يشمونه حبارا فعالا هموع مع كانيا فعالين تقول في جمعها موامن جمع مومات سر وزني سعال سر جمع إبرية وعراق جمع القوى وحباط جمعي حبنطايا وقلاس جمعي قلنسويا وبلاهن بلاهن جمعي بلاهنية بلاهنية, بلاهنية جمعي بلاهن بلاهي بلاهي نونكي حذف كلاهو وحبارا جمعكي حباري, حباري فعالي وينفرد الفاعل فعلش بخوه عنده وزني تابد أباد بفتح اللام في وصف في وصف على فعلان أقول تماشنا كي فعالي عنده شبو عنده شتيبة أسماءه ملام فاعل بفتح اللام في وصف على فعلان سيقبله فتاوى يا اللهي فتاوي فتاوى فتاوى فتاوي فتاوى وينفرد الفعالة بفتح اللام في وصف على فعلان كعطشان وغضب وغضان كعطشان وغضبان أو على فعلان بالفتح كعطشة وغضب وكفتوى كعطشة وغضب هذه فتاوة عطاشة غضابة تقول في الجمع عطاشة وغضابة والراجح فيهما ضم الفاء سكارة يعني كلمة عطاشة وغضابة هذا شيء تجياتي يقولين عطاشة غضابة قولين عطاشة وغضابة هلوك سكارة جمعيكين القياص كان فعالا عطاشا رقم ويحفظ المفتوح اللام في نحو حبط بفتح فكسر وحبط سحبط حبط يعني حقي اوانيه كب فعالا جمعت على طريقه القياس لأن من الفعاله بفتح اللام في وصف على فعلها فعلان بس حبط سروزني فعلاني انا سروز فعلان كلمه حبط وكل حاشكشات اشاتوا الجمل فهو حبط اذا انتفخ بطنه اجل اشترك مثلا اجل زكبهه سيد باب كات من اكل كلا غير ملائم. خوادني شيء نارك يا خويا خوادني كلينا كذا يا خواد كامتلاء كت بعك أو في طري ويحفظ المفتوح اللام في نحو حبج. أمس أما سماعي علي حباتا أجناع أجر حباتد بني أو جمع فيها حبنتاع حبنتاع حباتي بس حباتات بني أو جمعي حبطة أو السماعية ويتيم ويتامى يتيم يتامى فعيل فعالى ويمشي سماعيا وأيم أيم أيم صفين مشبهية أسأل وزني فعيلة أيم أي مخوي أصي ما دكتشي أيام فعل أيام فعل يعني فعل كي أيام يا المتحرك ما قبل مفتوح تقلبوا ألفا آما سآما فعلك ثلاثين آما الرجل آمة المرأة آمة لسوزد كشي لسوزد ضرب يضرب اما يا امه اما كبار يا بيه اما يا امه اه كاسكاشي كابو بيتجي ايمن ضربا اما يا امه ايمن كسك بون اما المراه تايمو ايمن يعني اقامت بلا زوج بكرا او ثيبا يعني اغرق شيخ مني توام بامير يان نبيه وجنيك مير دي نبيه عفرتك مير دي نبيه قال ليه فهي أيم وآييمة بوفياو هل أيم بو أفرش أيم ودرسي شبوها في أيما أيم كان درسته شنك فعيلة استوي فيه المذكر والمؤنث أيم عام الرجل فهو آئم كو أيم لسر وزني فعيلة صفة مشبهة أيم وهي الخالية من الزوج شون جمعك ليه؟ أياما فعالة أما السماعية وطاهر وطهارة طاهر طهارة طهارة كما في قول من القيس ثياب بني عوف طهارة نقية طهارة جبعي طاهرة وفي شات رئيس إذا أصيب رأسها شات رئيس إذا أصيب رأسها يعني أقل سري لي بدري لي سلي بفيك ريت عليه أصيب رأسها ذي رأسة بون منا شن دعني كان هم يعني براون ويحفظ المضموم في نحو قديم وقدام قديم قدام أمام مفتوحة فاعل أي فعلشيا سماعي ما هي لا فعيل أكو قديم قدامة نار قدامة أسير أسارع أسارا أما مع ويحفظ المضموم في نحو قديم وقديمة وأسير وأسارا أسارق ياس بس محفوظ أكيد شيء اسمعكي أسار أما وزني نوز دو بيس فعالة لقال فعالي لا هندي مشتركا مشتركة لا هندي اشتام منفردة و هندي اشتشمع باسكت كا سماعين عندك كلماء محفوظي مفتوح اللام عندك كيش يا سماعي بوم مضمون لا الحالي والعشرون فعالي أشد وزني بيستوية كم فعال بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء ويطلد في كل ثلاثين ساكن العين همو كلميك ثلاثين ساكن العين يعني عينك ساكن به زيد في آخره ياء مشددة ياءك مشدد لك وتاياك وزياد كلابه ليست متجددة للنسبة أو ياء زياد كلابه ونسبة نبي ككرسي ما شيء كرسي كثلاثية بوث ثلاثية كاف الرأسيناء عينكِ ساكنة بلي يا أي شيء يا أكبون نسبني سكرسي نسبة إشتقنيه ولا إشتق منسوب ولا منسوب إليه مثلا شافعي شافعي يعني عراقي نقول زيد نسبة إلى عراق عراقي كرسي يا أي شيء ليست للنسبي ككرسي وبختي وقمري بالضم نعم يا انيك هاتفه بو نسبني بختي قمري كرسي معروفه اما بختي كلمه بخت بضم الباء الابل الخراسانيه جوري كلا وشتر الإبل الخراسانيه هل كلمتين بخت والحظ بخت الحظ الحظ وزنا ومعنى وهو عجميه هاي قمري والقمري جولي كلا كتر قمري طرب من الحمام حسن الصوت دني خوشا قمري كان داني خوشا <تصفيق> غنجي سبيا. عندك صوزه كالا شده البياض او بياض الخضراء أو قمريه كاوي سكر ككرسي و بختي و قمري يا اكانيا يا نسبانيا ثلاثين يائك زائديا للكوتاها ين اقل يا اكشي بوهي نشبت بون نسبشب بلون نسبكتيال لبير كلاب أو لنسب تنوسية تنوسية يعني لبيت خد بلا بيتو, يا لبيت بلا بيتو. يعني يائك اللي أصل دابون نسبية برام لبيت كلاو كمهري مهريشيا البعير المنسوب إلى مهرة مهري أصله البعير المنسوب إلى مهرة مهرا بتأ قبيلة باليمن بس هاكل مشتري سرف قبيلي مهربية في اثنين مهري نسبة بلان كزور بكارهات، كزور بكارهات، أو كانت أيتها مو وشترى، مو وشترى كذي مهري، يعني أونا بكار ديت بالنسبة لنا يعني. توبون من منا أجر وشترى كذي لا، لا بني مهرا اللي يمن بيني، قط بزاني يمان يوهات، والله يمان مهريه، بس دواي تشنزكيه، بس دواي وردا ورداء، او أو الجنس اللي اللي, اللي في ذاب كذلك النسبة لدينا شيء أبيتها علم وهو معناه أو هي تونوسيا النسبة كابو راس تبيضين مهري بالله من نسبة نيابو لاي مهراء بوكو أصلكي كاتش يخوي نسبة بوبرو نسبة لدينا كلاب كابو همو يعيش الزائد بو نسبة لدينا كلابين بو نسبة لدينا تقول في جمعها كراسي وبخاتي وقماري ومهاري أمانا بفشي وجمعك لين حلس الوزن فعالي بلام ياعك مشددا والفرق أن يا النسب يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف يا إناح وكرسي الفرق يا النسب ويا إزا إذاش كرسي يا يبقى روان وكرا واتنادت مادام معنى ندى او او يا اي يا نسبيه يا اي والفرق ان ياء النسب يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف ياء نحو الكسي اذ يختل اللفظ يختل اللفظ بعد سقوطها ياء بعد سقوطها يختل لفظه بعد سقوطه ولا يكون له معنى أقول باسم كد أقول يا لا برد معنى نادا هو ديار بوم مسبنيا ولا يكون له معنى وشد قباطي قباطي شاد كبم جمعة جمعة في قبطي لأن يا أهول النساء قبطي قبط نصارى مصر نصارى مصر تحديدا كانت رد أقباط يا قبط حيث قبطي بقباطي بقباطي ابا شد جمع كذني شاد لأنك يائي قبطي يائي نسبة يما قالين أم ياء يائي نسبة النبات يعني يائي نسبة جبوبة لفير كلابات بالام كتابيني قضاطي جمع بوكبطي امشاد اما قياس كيتي همو ثلاثيه ساكن العين زيد في اخره ياء مشدده بون بالنسبه بيان بون بالنسبه بكتبه كلغيد او بشد ها بكتب يعني طيب طيب بس ها بك انا كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر في كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر كسر قبطي كسر كسر I can't put it here, but I have a لقد تجدت ان تكون هناك قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من قطعه بضم قطعه من قطعه من قطعه من قطعه بضم قطعه من قطعه من قطعه من قطعه من اجل اسمي اسمي قبطي قبطي ماذا له شيء البشر وشذ قبطي في قبطي لان يا اهل النسل والقبط نصارى مصر, مصر. مم. مم. مم. زميش <تصفيق> <تمام باشي> <تصفيق> وشذ قباطي في قبطين وقبطي والقبط نصارى مصر ويحفظ في انسان يعني كلمه فعاللي فعلي قياسيانيه في جمال ولم جب إشي فيك لاو ويحفظ في إنسان وظليبان بفتح ف ب بفتح فكسر كسر بفتح ف قد سمع أناسي أناسي سك سأناسي جب إنسانا أناسي جمع إنسانا أناسي وضرابي جمع ضربان ضربان دويبيك حيوانا ضربان وليس جمع أناسي الضرابي جمع إنسي وضربيني ضربين إنسي أناسي جمع انسان بل أصلهما أيس أصل أناسين لقد ذرابيشي أناسين وضرابين أصدقانيان أناسين وضرابين قلبت النون فيهما ياء نون كان بنتياء وأدخمت الياء في الياء بوت أناسي ضرابي وسمع في عذراء وصحراء تقول فيهما عذاري وصحاري بشدة أجناك قياسي شوانيها؟ قياس وانيها بصحار صحارا وكباس ماكلا وزدكا إلا فرأكو سماعاتها وصحاري بشدة وعداري بوعدرا ابانا السماعا اما شوزني بيستوياك هم فعالي بشدياكا الثاني والعشرون وزن فعاللو فعالل بدولهم مكسور مضمون ويطرد في الرباعي المجرد ومزيده هموه اسم شيء رباعي مجرد ومزيد فيه شيء مزيد فيه شيء باع على حرف البيت وكذا في الخماسي المجرد ومزيده واروع خماسيش مجرد ومزيد فتقول في جعفر كلمه جعفر وبورث تضم ساعةك وزبرج زبرج با كسري زاكا وكسري راكا نا وزبرج زبرج بكاسريزا هو فرحي وواقع بورسن مخلب السبع او الطائر الجارح يعني تشنجي طير يا تشنجي حيوان دروندا او اوبرسنا وزبرج زبرج يعني الذهب زير يان هوريك أجد هوريك سفيء بيت الله هؤلاء لا أسماني بيجا جس فيها هو كذبة السحاب الرقيق أو الزبريج يعني هوريك سبي عندك سرائته كله أو الزبريج هم بو عطونج بكر ديت زبريج هم بو هوريك سفيه كش سرائته كله مزبريج بوا بكر ديت كابو يسجع فر جعفرش طبعا وكم معناه أن أقرأكم على المليل وكو معناه أن أدوش تيديش بيق بكاته بو آيك كم بو آيك كزورش النهر الصغير والنهر الواسع لأضضادة للزمان العربي بو هدوش بكاته النهر الصغير والنهر الواسع من باب الأضضاد ما صلتك بصر ما يبعك؟ جعفر برعك؟ شي لسري بيت؟ شين؟ بقرب ما الصغير بيط رعك؟ شي لسري جعفر جعفر مستان انا شاكر مستان ايه اوقات هنا كيف في عرام كوتاك اعراب اربع سنين و ومرتن وجدرج هسه شو انجم أم... كلمه معك رباعي مجرد هيك جعافر براثن زبالج بس روز دي فعال اما الخماسي اربع ايش مش ايش اني مسألة فعاله سرية بس, بس, بس أنا ألفق زيادة أما أجل خماسيه فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد حذف الخامس كسفرجة أجل كلميك تابو خماسي تعلم حرفكين فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد يعني أجل زائد زائد نب حرف نبو يشبه الزائد أو جم دانكي حذفك حذف الخامس وكسفرجل السفرجل جوريك الميوا زماني كردي فصيح كيو ذبهي بقى السندية كوانا قوريا او, أو جوريك أنا جوريك أنا السفرجل جوريك اللي جوريكان سفرجل السفرجل إيش السفرجل أقل جمعي سفارج تقول فيه سفارج بو تشوال حرفي سفرجل تما شابكن تشوال حرفي سفرجل تما شابكن ايه لا حروفي سالتموني هاي نعم كوانبو او كاتب ينجم حذفك مادام لا يشبه الزائد او بينجم زائد حذفك تقول في سفارج برام وان اشبه الزائده اقل للزائد اتشو في اللفظ أو المخرج حرقوا إلى حرف حروفي سألتموني يا أبو يانا مخرجا ولا حرفانا نزيك لحروفي سألتموني أولا شو أرام حذفك بين جنبي الله أنا أتواني تيشهل بين جنبي حذفك كابول لخماسيا قاعدة شو أنا سيدك شو أرام حرفك إن لم يكن يشبه الزائد يُحذف الخامس تواً. يشبه الزائد في اللفظ أو المخرج أو كذا اختيار بدستواهيا. فانت بالخيار بين حذفه يعني حذف الرابع وحذف الخامس. بون منع، فتقول في نحوي خدر نق عن كبوتة. اسم سيحضر نحكى حا دار نون هل يقولون ان يكون هناك حزفه ولكن هناك حزفه ولكن هناك هناك حزفه هناك حزفه هناك حزفه هناك حزفه هناك وفي فرزدق بوزنه أيضاً خدارق أو خدارم هدو شيء أتوارد فرزدق وفي فرزدق فرزدق أليه فرازق فرازق أو فرازد فرزدق يعني شيء ما يشعلك أنه يعني قنكا كهوير، قنكا كهوير. القطعة من العجين إيسا فرز لما روى أقرب سيف فرز كين فرز يعني فا را زاي زا زاي دال دال دال وكو تي واي لما خرج لتا او كادم دال لتا او نزيكا حروف يسال توموني هاجني دال حروف عدني بس لتا او نزيكا اطواني معاملين عملي وقواني غلطي اطواني مريفا زيكو فرازيكو او فرازي دو ايدي في الاول بوسي لحدا رناقا من حروف زياد هذه الحروف يسال والدال وابدال في الثاني تشبه التاء في المخرج وكتاءها اما اجل بيته مجرد رباعي قماشي اجل بي مش كان يمكن وتقول في مزيد الرباعي نحو مدحرج هذا حارج، شيء حذفه في زائد إذا كان حذفه، هذا حارج بحذف الزائد، إلا إذا كان مع قبل الآخر لينا أقرب، فيش حرفي كو تائي حرف لينبو، فلا يحذف أو كان الزائد إذا كان سبب التصوير. تصاوير تصوير تصاوير حذفناه فلا زنديق زناديق يحذف ثم إن كان لين ان أجر يا أجر لينك يا أبو مثلاً واو ألف نبو يا أبو صح كقنديل يعني تشلا قناديل أي أجر حرفي بيش كتاي ألف بو يان واو وإن كان ألفا أو واو قلبت يان نحو سرداح سردا السر ألف سرداح وهي الناقة الشريلة يعني وشترى المهينية كتيبة باقواته بايز بايز بايز بايز السرداح وعصور سواها لندوانا كيش يشاهد علي في كنرا الريش فتقول فيما سراريح بيع وعصافير أما مزيد الشيء مزيد رباعي وفي مزيد الخماسي يحذف الخامس مع الزائد لما زيد الخماسي فينجم حذفك وزائدك ايش هل يجي حذفك فتقول في قرطموس بكسر القافي للناقة الشديدة واشترمينية كذا يزو بتوانا بيت علي قرطبوس وبالفتحي يعني قرطبوس للداهي كسر في زول بعقل خاون شارزائي وريائي كسي في زول اليزام كذلك قرطبوس بفتحة بس قرطبوس يعني ناقة وقبعثرا قباع ثراء مشترك زلبيت كولابيت عليه قباع ثراء قباع ثرا. جمعي كي قرطبوس ين قباع ثراء عليه قراطب قراتب تحذف وش يتحذف كده قرطبوس سينكا هو خامس كيا مادك كي يبيش يش قبع ثراء عم راع كهم ألف بشر قراطب وقباءث الثالث والعشرون وزني بستوسين فعال ش شبهه فعالا أفضل شبهه فعالا هاوشوي فعالا فمكوتايب وزنكان يعني يعني هو فعال لا هند الكلمات ترى هي هر همن همان حمان حروفن بابلين حمان عددن الحروف حمان حركاتيجن فلما كان الجواز سبون فعل فعال مافعل فعل لن يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن حركة يمكن ان حركة ان يمكن حركة يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن لرى حركاتي شواء همات بالله من الرى وزنوا إيش كان فعالين إيش كان مفاعل، إيش كان أفاعلة كوابو بي قال شبه فعالين لجيبش يلا عدديش ولا حركاتيش يجب حد شبه فعالين بيت وهو ما ماثله عددا يعني في الحروف وهيئة يعني في الحركات وإن خالفه زينة يعني وزنة وذلك يجي كما فاعل كما وفواعل هذا شبه فاعلنا هل وحركات نفسي حركاته شيب فعال يطرد في مزيد الثلاثي يعني هل ثلاثي مزيد فيه هي كذهب 80 بشيب فعال الجميع هكي تنهاج الكلميه نبيك روشتن غير ما تقدم من نحوي احمر كبحمر حمر جمع ماكي وسكران بشيب سكاره وصائم بسوم ورام برمات وباب كبرى وكبرج المعاكد وسكرى سكارة فعالة فإن لها أم كلمات أنا لها جموع تكسير تقدمت ولا يحذف الزائد إن كان واحدا أقل ثلاثين مزيد فيه بحرف واحد هو اوزع اذا كان افضل جمع افاضل افضل افاضل افهم مسجد ميمي زيادة فقد عليه مساجد جوهر جواهر صيرف سيعرف علق عوالق واعده قونيه فاعل اذا صيرف صيرف صيرف بعلقه علقه نا يضمن روكك اسم لنبات يعني نبته بل ان اجد حرف زياده بل يحذف ما زاد عليه يعني على الواحد بل يحذف ما زاد عليه او عليه او على ابن سال واحد تو زين شكال. سواء كان واحدا جاء اگر ليك زيادر يعني اگر دو بي يان سي بي ليك يان ثلاثي مزيد فيه بحرفينا يان ثلاثي مزيد فيه بثلاثي جاء اگر بخويك دانا بو حذفناك اگر دو دانا زياد بو سواء كان واحدا كما في نحوي منطلق او اثنين دوده زياده بوده سريه كده انا كما في مستخرج مستخرج سمستخرجاني زياده هيا دوان هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا أقل دعنة زيادة به إيش حذفناك؟ أقدر دو دعنة زيادة به إيش إيش أنا به ما له مزية عن الآخر كاميا معنى كاي كامين دي زيادة تجابه؟ أفهم معناه؟ كا كاميا مندي من ويؤثروا بالبقاء نك بالحذف ويؤثروا بالبقاء كاميا لف يشتل بمينت أوينت تايبت منديها جت تايبت مندي كاني أجر لروي معناه ب ياء لروي لفضه ب معنى ولفظ كالميم مسكر كالميم فيقال مطالق سم مطالق ميم غريغيزورا ينوم ميم ب م ماتوانم اسم فاعل في الدرسي سمم طالقا اقل م نب و اسم فاعل بمنطلق دروسنا اكل بنون دروسنا اكل لبر جرنجي م ميلين و ن حسفك كام ين جرنجيه باوائل عليه معنى و لفظ كالميم فيقال مطالق ومخارج سم مستخرج م ز جرنجيان سين ت م سين تك حذف مستخرج على مخارج لا نطالق ولا سخارج ولا تخارج نعم نطالق سخارج تخارج او نعم نعم نعم لفضل الميم بتصدرها لا بد ميم لا بد ميم يتيم ميم تمكنا بيرش بيرشه ويك ودلالتها على معنى كما نيتها ميم يختص بالاسماء ميم الدانا اسمي فاعل دو لأنها تدل على اسم الفاعل والمفعول. زمن نمنشي نوان نمنيم كلميم أنجوتي وكل همزتي والياعي نمنيهم زيو ياعجانه مصدرتين في نحوي ألندت ويلندت للشديد الخصومة كسيجاي حفراء كل خدتان شقت سنعوي. ولكن هذا المناخ هو ان يكون المناخ هو ان يكون المناخ هو دد يكون من هو ان يكون المناخ هو ان يكون المناخ هو ان هو لابر قرنجتي إسا همزا حذف كينيان نون يا حذف كينيان نون حتما نون بو شنك همزا لقاليا لأنهما في موضعين يقعاني فيه دالين على معنى شنك همزاويا معنى يعني سيكا أقومو يقومو معنى بخش يقوم ويقوم فتقول في جمعها لا جمعي الندى يندى اناذو يالدو في جمعها بها مزيتيه في جمعهما بها بها يعني جمعهما بها اشتبهوا تسميه بكله جمعيهما ما تاكيد شيكين نسخيك ترى لا اغوص الفم لانهما توا في جمعهما فتقول في جمعهما الاد ويلاد لأنهما في موضعين يقعان فيه دالين على معنى أو لفظا فقط، ونجار واهية نبر كالتاء في استخراج، تقول في جمعه تخارج، استخراج، تخارج التاء. لانها لا تخرج الكلمه عن عدم النظير لانها يعني لان التاء لانها اي لان التاء تمكن اقر اقر بخارج كلمه لوجه النظيريه بس اقر تخارج كلمه او نظيرها يعني هاو شوي لزمان عربيه بل لها عفواً أجر بس سخاريج كده ما بنقولنا سفاعيل سخاريج نظيريني بس أجر التخاريج تخاريج تفاعيل كده ما نظير زور بل لا نظير نحو نحو تباريح تباريح الله زماني على عربية تباريح الشدائد يا تباريح يعني قري شوق كسك شوق وإشتياقي بواجتة قري هبوي هوا في التباريح سكة تباريح تماثيل كويس استخراج بس خاريج جمعي كين برش ين بدخل خارج بدخل خارج جمعي كين برش ترى شو النظيرية وارواك بخلاف السيني ففي شواني السينوات وانو تاعك حذر كلمسين جمعيكين لو قلت السخارج إذ لا وجود لي سفاعي كان نظير مانية لازماني عربية سفاعي وكالواوي في نحو حيزبون وكالواوي سبنا كالواوي في واوكان جرينجي خويه وكان في نحو حي العجوز بفي فان يغني عن حث غيرها كم كان نوي واوكان جرينجي او في سباء اوادي ترنابت وهو في فتقول في جمعه حزابين بوشي حزابين ويماء عليه عليه علي واقك قرنك بلام دعاء أو يك واقك بيرشكي مكسوب واقك شبيته وشي أنا بدويا بقلب الوافي أن كما في عصفور بخلاف ما لو حذفتها وأبقيت الياء سبون أجر واقك حذفك حيزبون واقك لاب أو وقلتا ببليشي وقلت حيا زبن حيا زبن بسكون الموحده قبل النون فان حذفها لا يغني عن حذف غيرها وكته كتو وكت حذف كت يعني يشتكي ترنيه الجايبه كتوبت اذ لا يلي الف التكسير ثلاث الا وأوسطهن ساكن معتل يمكن لدواء الف التكسير نايت سي حرف بيكو بين إلا بيه ناوي راسلك يجيبه ساكن إشي معتل به حزابيين بوشي ناكل حياة زبن حياة زبن أدواء علي فيه تكسيد سي حرف بين ناوي راسلك يساكن بيه معتل جنب ناوي إذ لا يلي ألف التكسير ثلاث إلا وأوسطه النساكل معتل فيلجئك يعني يضطر فيلجئك ذلك إلى حذف المثنات التحتية حتى يحصل مفاعل فتقول حزاب فإن لم يوجد فإن لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر أقر دو حرفي زائد ما نعبه لكلمية كهيتش يعني بسر أبي يعني هيتش تايبت منديش نو فأنت بالخيار أو كاتت وصل بشي كامل حسفكي حسفك في حسفه ما في حسف أيه ما شئ كانوني كانوا ني سرندا للسريع في أموره والشريك كس يقلقي شكاني خراه هذا سرنده وعلنده للغليظ وأليفيهما إذا سرن نوني سرنده لقل أليفكي نوني علنده لقل أليفكي علنداش شبكسك غليظ بيت في أموره سريع في أموره غليظ في أموره شون حذفكي حذفك نون حذفكي أليف حذفكي حذفك أتواني بلي سرانب سراند جيت حذف و كاتا ا بحذف الالف نونك هدفك سرى علادي هلال دي سرى دي نو علاء دي او سيكا نوني حبان طالق الأليف كاييتشيان ليتشيان مو نون لا ألف مو يمثران نا ألف لنوم مو يمثران أتواني برأي حبانيط أو كده براي حباطن حباطن وكاتنونا كتحدث بقلب الأليف ثم يعلو إعلال جواري دواء وشكا وق حباطي وكجواري شون ياك لأن كلتا الزيادتين للحاق بسفرج فتكافأ ثاء شو كهردو زائدة كت شنو نكتب شو ألف كلام بس بو حركة حركة سكون حركة هيج ننون لا ألف المزيز <سؤال> ياترانا أليف جنون المزيز ياتران فتكا فأتان فتساويا هذا جنون جيكوان هيتش الليتر زائدني موقع بارك المصير صلى الله عليه وسلم